أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين